وعلى هذا يقول الإمام القرافي رحمه الله في شرح التنقيح فلو قال الله تعالى صلوا ابتداءا صلينا بغير وضوء حتى يرد دليل على اشتراط الطهارة لكن الشرع قد أخبرنا أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة قال بعد ذلك وبعض ذي الخلفين فاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا أي بعض المخالفين بعض ذي الخلف من العلماء نفوا وجوب ما لا يتم الواجب إلا به نفوا وجوبه وذهبوا إلى عدم اشتراطهم لذلك الشيء سواء أكان ذلك سببا أو شرطا قالوا لأن الدال على الواجب ساكت عنه، فالامر عندهم لا يقتضي تحصيل الوسيلة فلم يعطوها حكم المقصد أي عند هؤلاء الأمر بالشيء لا يقتضي ولا يلزم منه أن تحصل الوسيلة التي تؤدي بك إلى إيجاد ما أمرت به وضربوا لذلك مثلا قالوا الحج مأمور به وانت لا لا تستطيع ان تصل الى الحج الا بالمشي او بالركوب او بصعود سياره او طياره او نحو ذلك لكنك لو تركت الحج عوقبت على ترك الحج فقط لا على ترك ركوب دابه ونحوها وقالوا هكذا ايضا الجمعة واجبة لو تركها الإنسان عوقب على تركها فقط دون المشي إليها قالوا وما لم يستحق صاحبه عقابا لا يقال له واجب قالوا شيء الذي إذا ترك لا يعاقب عليه الإنسان لا يسمى واجبا ونحن لا نسلم لهم بأن هذا الشخص لا يعاقب على ترك المشي أو على ترك الركوب والبعض ذو رأيين قد تفرق أي بعض العلماء تفرق واختلف إلى رأيين فهؤلاء ما نفوا وجوب الوسائل مطلقا وإنما قيدوا ذلك واختلفوا على قولين فبعضهم قال إنه يجب بوجوبه إن كان سببا فقط قالوا السبب يجب دون الشرط لماذا قالوا لأن السبب أشد استنادا إلى المسبب أشد استنادا والتصاقا بالمسبب بخلاف الشرط مع مشروطه لأن السبب كما قلنا يلزم من وجوده وجود المسبب، بخلاف الشرط كما تقدم في أول هذا الكتاب وضربوا لذلك مثلا قالوا الإحراق فإذا امر الشخص بإحراق ما فوجب عليه اتخاذ ما يتوقف عليه الإحراق من إمساس النار بالمحروق فأن, فإن الانساس إنساس النار سبب في ذلك عادة فهؤلاء فرقوا بين السبب وبين الشرط. قالوا السبب يجب والشرط لا يجب وقالوا إن الشرط بخلاف ذلك فلا يلزم من وجوده وجود للمشروط وعليه فلا يجب على المكلف عندهم تحصيل الشرط المأمور به لمشروطه ولو كان في مقدور مكلف والقول الثاني وهو قول إمام الحرمين أي الإمام الجويني قال إنه يجب إن كان شرطا شرعيا فقط كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. فإنه الحرمين يرى أن الشرط إن كان شرعيا يجب إن كان عقليا أو عاديا لا يجب فهذا هو معنى قول الناظم والبعض ذو رايين قد تفرقا فهن يا أيها الشباب والجمهور القائلون بأن الواجب المطلق ما يتم به يجب وما لا يحصل به الواجب المطلق فهو واجب واختلفوا في دلاله الواجب المطلق على شرطه هل هي دلاله مطابقه او دلاله تضمن او التزام او هي من دليل خارجي وهذا الخلاف والله اعلم على قول الجمهور لا ينبني عليه ثمره والقول القوي هو القول الأول الذي صدر به الناظم قوله وهو ما لا يسم الواجب المطلق إلا به فهو واجب بقي أن نعرف لماذا إمام الحرمين يفرق بين الشرط الشرعي والشرط العقلي والعادي قال لأن الشرط العقلي والعادي لا يتصور وجود مشروطه بدونه عقلا أو عادة فلا يمكن أو لا يتصور أن يقصده الشرع بالطلب لأن هذا الشيء لا يتصور أن يوجد بدون هذا الشيء وما لا يتصور وجوده بدونه لا يمكن أن يتصور أن الشارع يقصده بالطلب لأنه تحصيل حاصل وأن الشرط الشرعي فيتصور وجود مشروطه بدونه ولذلك يتصور أن يقصده الشرع بالطلب فمثلا نحن لولا أن الشرع اشترط في صحة الصلاه الطهارة لأمكن أن نصلي بدون طهارة فهنا لكن قولك اصعى السطح لا يتصور صعودك السطح بدون سلة فلهذا فرق إمام الحرمين بين الشرعي وغيره ولعل الخلاف في هذه المسألة كما يقول المحققون خلاف لفظي لأنهم مجمعون على أنه إذا وجب المسبب وجب السبب لكن وجوبه عند البعض متلقى من صيغة الأمر بالمسبب من نفس الصيغة يعني منها يفهم وجوب ذلك الشيء وعند البعض من دلالة الصيغة من الدلالة بالتضمن أو الالتزام وعند البعض من دليل خارجي قال بعد ذلك وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب هنا يتكلم على الواجب المقيد فما لا يتم الوجوب إلا إلا به فليس بواجب باتفاق العلماء ولذلك قال في رأي مالك وكل مذهب فعلمك مثلا بأن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت فلا يطلب منك تحصيل الوقت وإن كان ذلك ليس داخلا تحت قدرتك ولو كان داخلا تحت قدرتك فإنه لا يطلب منك تحصيله كما سبق أن ذكرنا أو أن مثلنا بالزكاة لمن ملك 39 من الشياه لا يطلب منه شراء الشات الاربعين حتى تجب عليه الزكاة وإن كان ذلك داخلا تحت مقدوره وقد يجتمع الامران أي أن يكون الأمر بالشيء من جهة واجب مطلق ومن جهة واجب مقيد فالأمر بالصلاة مثلا موقوفة على العقل والبلوغ فهي بالنظر إلى العقل والبلوغ واجب مقيد وبالنسبة إلى الطهارة واجب مطلق قال بعد ذلك فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى أي ما لا يتم ترك المحرم إلا, بترك إلا بتركه فهو أو فتركه واجب فتركه واجب وإن كان في نفسه جائزا وإن كان في نفسه جائزا وهذه قاعدة متفق عليها كما قال عند جميع من درى وجوب تركه جميع من درا ومن عرف من أهل العلم وأهل الأسود وسوين أنت أيها الطالب بين جهل اللحق بعد التعين وما قد سبق فلا فرق بين الجهل السابق والجهل اللاحق فالجهل الذي لحق بعد التعين بعد أن عرفت لا يختلف عن الجهل السابق أي الجهل الأصلي فشخص مثلا كان يعرف أن هذه أخته ثم نسيها واختلطت عليه بغيرها بنسوة محدودين فيجب عليه ترك الجميع وهذا جهل لاحق بعد التعين بعد أن كانت معروفة معينة لاحق الجهل وجهلها الشخص فلن يعرفها وأيضا بين جهل سابق بين شخص لا يعرف أصلا أين أخته من غيرها وإن كان يعرف أن بين تلك النسوة ذات محرم له لكنه لا يعرف عينها ولا يستطيع أن يعينها فهذا جهل سابق او جهل اصلي ويقول هنا فمثال الاول ما لو طلق احدى زوجاته على التعيم ثم نسيها فانه يجب عليه ترك جميعهن على خلاف بين العلماء ومثال الثاني كما لو اختلطت منكوحته باجنبية او ميتة بمذكاه فيجب تجنب الجميع ولا فرق بين جهل لاحق او جهل سابق ثم بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعيني هذه المسألة مسألة هي اشبه بالمسائل العقلية وهي التي قد سبق, وقد سبق الإشارة اليها في المقدمة ويمكن ان تصاغ هذه المسألة بنيالي هل يصح التكليف بالمشروط حال عدم شرطه، وهل يصح التكليف بالمسبب حال عدم سببه هذا على خلاف بين العلماء. أي قبل دخول الوقت هل يصح أن نقال بأن هذا الشخص مكلف بالصلاة، أو لا يصح أن نقول بأن هذا الشخص مكلف بالصلاة؟ هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو التعين والمقصود بالتمكن او التمكين الاستطاعه الاستطاعه هل يشترط ان يكون ذلك التمكن ناجزا اي حاضرا وعلى ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة وهذا الكلام الذين يشترطون التنجيز في التمكن يبنون هذا الشرط على أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل بعد أن تشرع في الفعل يتوجه إليك الأمر وقد سبق أن تكلمنا على هذه المسألة والذين لا يشترطون التنجيز في التمكن وإنما يقولون مجرد التمكن في الجملة يكفي في كون الشخص مكلفا بهذا الشيء وهذا هو قول الجمهور والقول الصحيح وهو أن الأمر يتوجه إلى الشخص ولو قبل المباشرة توجها إعلاميا وينبني على هذا الخلاف ما أشار إليه بقوله عليه في التكليف بشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم أي اختلف العلماء في التكليف بشيء عدم موجبه شرعا هل يمكن ان يكون او لا يكون وهذا الخلاف خلاف عقلي اختلفوا في الشيء اذا عدم موجبه من شرط او سبب هل يجب او لا يجب فمن اشترط التمكن بالفعل أي التنجيز منع ذلك، ومن اشترطه في الجملة وجوز التكليف جوز التكلفة به، إذ يمكن الاتيان بالمشروط بالتوسل إليه بالاتيان بالشرط، إذ يمكن الاتيان بالمشروط بأن تتواصل وبأن تتخذ الوسائل الموصلة إلى ذلك الشيء بالتوصل إليه بالاتيان بالشرط. ثم على هذه المسألة أيضا ينبني أو أمر آخر وهو هل يصح تكليف الكفار بالفروع بناء على أن شرط الوجود غير موجود عندهم وهو الإسلام والإيمان فقال فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع ثالثها الوقوع في النهي يرد بما إلى القصد فقط وقيل في المرتب فاختلف العلماء رحمه الله تعالى بناء على الخلاف الأول وهو التكليف بالمشروط أو المسبب حال عدم الشرط أو السبب اختلفوا أيضا بناء على ذلك في تكليف الكافر بالفروع هل يجوز أو لا يجوز وظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم مطالبون بفروع الشريعة كما مطالبون بأصول الشريعة باصول الديانة وعقائدها وإيمانياتها وأنهم يوم القيامة يحاسبون على الأصول والفروع ولذلك قال الله تعالى عن أهل السقر يتساءلون فيما بينهم قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والصلاة من فروع الشريعة ولم نكن نطعم المسكين وإطعام المسكين من الفروع وكنا نخوض مع الخائزين حتى اتانا اليقين وبعض العلماء قالوا إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر لما قالوا لأن النواهي لا تفتقر إلى نية وإلى قصد التقرب، فمجرد الترك تركهم لها وعدم إقدامهم عليها يكفي في المطلوب منهم، ولذلك قالوا فهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، ويوم القيامة يحاسبون على النواهي. إذا فعلوها ولا يحاسبون على الأوامر التي تركوها قالوا لأن النواهي تتصور منهم ولا يمتنع تكليفهم بها لأن تركهم لها لا يفتقر إلى نية ولا يفتقر إلى قصد التقرب وبالتالي لا يفتقر إلى الإيمان الذي هو أصل التكليف وهذا هو معنى قول الناظم وق ثالثها الوقوع في النهي يرد لكن هذا القول يترض عليه ويرد عليه ببعض الأوامر التي لا تستقر إلى نيه أيضا كرد الودائع ورد الأرض المغصوبة وأداء الأمانات إلى أهلها والإنفاق على من تجب على الإنسان نفقته إلى غير ذلك من الواجبات التي يجب على الإنسان فعلها وهي أوامر ومن فعلها بدون نية برئت ذمته وإن لم يحصل له أجر الامتثال وبعض العلماء قالوا المرتد فقط هو المخاطب بفروع الشريعة قالوا لأن المرتد يستمر معه التكليف تكليف الإسلام بناء على أنه دخل في الإسلام ف إذا فعل معصية عوقب عليها والرد من أكبر المعاصي فاستمر معه التكليف طول حياته وأما الكافر الأصلي فلا يخاطب بفروع الشريعة والقول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة هو القول الصحيح الممثور وهو الذي رجحه المحققون من أهل العلم وهو القول قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقول الإمام الشافعي وأحمد وهو ظاهر المذهب عند الإمام الباجي وابن العربي وابن رشد إلى غير ذلك إلى غيرهم من العلماء تكليف الكفار بفروع الشريعه ينبني عليه مسائل المسألة الأولى التعذيب فالتعذيب فإذا قلنا إنهم مخاطبون فيوم في القيامة يعذبون وإذا قلنا إنهم غير مخاطبين فيوم في القيامة لا يعذبون وإنما يحاسبون فقط على أصول الديانة وايضا ينبني عليه تيسير الإسلام وترغيبه للكافر وهذه الثمرة وإن كانت ثمره بعيده لكنها مستنبطة من بعض الأحاديث المبينة أن المؤمن قد يختم له بالكفر بسبب معاصيه فيفهم منه أن الكافر قد يختم له بالإيمان بسبب كثرة حسناته فالكافر إذا كان خير النفس يفعل الخيرات وأنواع البر قد يكون ذلك سببا في إسلامه ودخوله الإسلام وإن كانت هذه الثمره ثمرة بعيده نوعا ما وعلل المانع بالتعذري وهو مشكل لدى المحرر في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى المصحف وعلل المانع أي الذي منع مخاطبة الكفار بفروع الشريعه الذي منع أن يكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ما علل هذا المنع؟ بماذا علله بأن الكافر لا يمكن أن يمتثل فروع الشريعة يتعذر منه امتثال فروع الشريعة بالتعذر لأن الكافر لا يطيق ذلك باشتغاله بالكفر والضلال لأنه مشغول بالكفر فيتعذر منه فعل الإسلام وفعل الطاعات لكن هذا التعليل عند الإمام المحرر ويقصد به الإمام القرافي مشكل مشكل في قسمين من الكفار في كافر امن مطلقا كافر آمن مطلقا وفي الشخص الذي يكون كفره كفرا فعليا كالقاء مصحف في قذير ولابد قبل أن نعرف من هو الكافر الذي آمن مطلقا ومن هو الكافر الذي كفر بفعله كالقاء مصحف في مكان نجس لابد أن نعرف أن الكفار عند الإنام الخرافي وهو المحرر على أربعة أقسام الأول من كفر بظاهره وباطنه كأبي جهل، والثاني من كفر باطنا وآمن ظاهرا كالمنافقين فهذا القسمان ليس بمشكلة ولا يعترض بهما على المانعين الذين منعوا تكليف الكفار بخطبه الفروع الشريعة لكن يعترض على المانعين بكافر امن مطلقا وهو الذي آمن بقلبه وصدق بجنانه وبلسانه لكنه كفر بالتزان فروع الشريعة كأبي طالب حيث إن أبا طالب قد كفر بفروع الشريعة بالتزان فروع الشريعة فلم يلتزم بفروع الشريعة وهو كافر من هذه الناحية وإن كان قد صدق محمدا صلى الله عليه وسلم بقلبه وبلسانه حيث كان يقول بلسانه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وكان يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل وأيضا القسم الرابع من كفى من كان كفره فعلا كالقاء مصحف في مكان قذر أو تعليق صليب أو سجود لصنم أو ذبح عند قبر بقصد التقرب والعبادة للميت إلى غير ذلك فالقسمان الأخيران مشكلان لماذا مشكلان لأنهما غير مشغولين بالكفر والضلال ومع ذلك على قول هؤلاء الذين يمنعون تكليف الكفار بفروع الشريعة ليس مخاطبين بفروع الشريعة هل فهمتم هذا الاعتراض فهمتموها والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك الرأي عند من عند الناظم رحمه الله تعالى ويحق أن يقول عندي لأنه من أهل العلم والاجتهاد وقد كان إماما فحلا في زمانه رحمه الله تعالى أن يكون المدرك المدرك اسم مكان من أدرك ومدرك الشيء بضم موضع ادراكه والفتح فيه يمنع لأنه من أدرك الرباع والفتح فيه ليس في السماع والفقهاء يلحلون فيه فانظره في المصباح كي تلفيه فهو موضع ادراك الشيء معنى هذا الكلام أن الرأي عند المؤلف رحمه الله أن يكون تعليل منع تكليف الكافر بالفروع عدم قبول الله تعالى إياهم منها نفي قبولها لأجل كفرهم وعدم قبولها منهم قدر المشترك بين جميع أقسام الكفر فنحن إذا قلنا بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه وعللنا ذلك بعدم قبولها منهم نخرج من هذا الاعتراض ولا يمكن للمحرر رحمه الله أن يعترض علينا بقسميه الأخيرين لماذا؟ لأن عدم القبول قسم مشترك بين جميع أقسام الكفار تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى اصدقات هذا البيت تتمة لقوله هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو ثعيون فالعلماء المجتهدون الثقات أجمعوا على تكليف المحدث بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها فالمحدث مكلف بالصلاة اجماعا وإن لم يكن متطهرا لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا يشترط في تكليفه تقدم طهارته ولو اشترط التمكن الناجز لما فح التكليف بعباده ذات أجزاء فهذا الإجماع الذي ذكره الناظم حجة لمن قال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط إذا العلماء قد أجمعوا على أن المحدث مكلف بالصلاة، فهذا يدل على جواز التكليف وصحته ولو انتفت ولو لم تكن موجوده ولو لم تكن موجودة شروطه وأسبابه. فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشر وهذا الإجماع يؤيده وذلك أن زمن الكفر ومدة الحدث ظرف للتكليف لا لوقوع المكلف به فهي ظرف للتكليف ولحصول التكليف وليست ظرفا لوقوع المكلف به فزمن الحدث ظرف للخطاب بالصلاة والتكليف بها لا لإيقائها حاله بل المعنى يجب عليك أن تزيل الحدث وتصلي وكذلك الكافر يقال له يجب عليك أن تزيل الكفر وتصلي لا أنك مكلف بإيقاع الصلاه حال الكفر فتأمله كما يقول شارح، فإنه نفيس جدا بعد ذلك يقول وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي بوفق جلي واضح قد أتى الاتفاق على ربط التكليف بالأسباب أو بالشروط العقلية فالموجب العقلي سواء أكان شرطا أم سببا متفق عليه وعلى أنه لا تكليف بدونه فالخلاف إذن السابق في أي شيء في الشرعي وأما العقلي فليس بمحل خلاف. والمعنى أن رب التكليف لكل فرد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم الخطاب أمر واجب باستصاقه فالحياة شرط للتكليف والحياة شرط للعلم وأيضا فهم الخطاب شرط لانتثال الخطاب فهذه الشروط العقلية متفقون عليها على أنه لا يصح التكليف بدونها بخلاف الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فليس حصوله شرطا في صحة التكليف وإن كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبا إلا أنه لا يناق به التكليف فالخلاف في الشرط الشرعي فقط كما رأيت بعد ذلك يقول دخول ذي كراهة في ما أمر به بلا قيد وفصل قد حض. هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على مسألة الأمر والنهي هل يمكن أن يتوجه إلى شيء واحد بحيث يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت كونه مأمورا به منهيا عنه بلا قيد بلا فصل حذر ممنوع فلا يتصور أن يكون الشيء منهيا عنه ومأمورا به في نفس الوقت وهذا هو معنى قول النار دخول ذي في فيما امر به بلا قيد وفصل قد حذر إذ لا يتصور افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل نقيضاني لا يجتمعاني أبدا افعل ولا تفعل وإنما يتصور ذلك حالة القيد وحالة الفصل عندما يتصور الفصل بين جهة الأمر وجهة النهي عند ذلك يتصور توجه الخطابين للشيء الواحد والمراد بالمكروه الذي لم يدخل في مطلق الأمر المكروه الخالي من الفصل أي الانفصال والخالي منه من الانفصال بلا قيد وفصل ما كان له جهة أو جهتان جهة واحدة فقط أو جهتان بينهما لزوم بحيث لا يتصور انفصال الجهتين عن بعضهما مثل الصلاة في الأوقات المنهية عنها فيها فلا يتصور انفكاك الجهتين في الصلوات في الصلاة في الوقت المنهية عنها لأن الصلاة مأمور بها والوقت منهي عنه هما جهتان لكن هاتين الجهتين لا يتصور الانفصال بينهما فنفي صحة ونفي الأجري في وقت كره للصلاة يجري يعني أنه يجري على عدم دخول المكروه في الأمر غير المقيد اي ينبني عليه أن الصلاه إذا فعلت في الأوقات المنهي عنها كبعد صلاه الصبح إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب لا تصح ولا يثاب فاعلها وإنما لم تصح في الأوقات المنهية عنها لخارج لازم وهو الأوقات ففسادها بفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها ووجه لزوم الأوقات دون الأماكن أنه يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة قبل فعل الصلاه بأن تجعل الحمامات مثلا مساجد ويمكن فيها حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر ولا يمكن واحد من هذين الأمرين في الزمان، فهو هنا يقول لك إن الفرق بين كون جهة الزمان غير منفكة عن الصلاة وجهة المكان منفكة أن هذه الصلاة التي تصلى في هذا الزمن لا يتصور فعلها في غير هذا الزمن، بينما إذا كان الإنسان يصلي في الحمام يتصور أن يحول الحمام إلى مسجد ويتصور وهو يصلي نقله من الحمام إلى مكان آخر اما في الزمن فلا يتصور ذلك قال بعد ذلك وإن يكن الامر عن النهي انفصل بالفعل فالفعل بالصحه للاجر اتصل اي اذا انفصلت جهه الامر عن جهه النهي فاختلف العلماء في هذا الفعل هل يكون صحيحا او لا يكون صحيحا فالقول الذي صدر به الناظم قوله هو ان الفعل يكون صحيحا لكن لا يؤجر عليه صاحبه وهذا معنى قوله فالفعل بالصحه الصحة للأجل اتصل ومثال ذلك كالصلاه في الأرض المغصوبه فتكون صلاته صحيحة لكن ليس له فيها أجر، فهي مأمور بها من جهة أنها فلا، ومن هي عنها من جهة الغصب، وكل من الجهتين منفصلة، أي منفردة عن الأخرى. وذا إلى الجمهور دون هذا القول الذي سبق ذكره هو قول الجمهور، منسوب إلى الجمهور. بعض العلماء قال بالأجر مع العصا. قال عليه له أجر صلاته وعليه عقاب غصبه ولعل هذا القول الذي ذكره الناظم بصيغة التمريض هو القول الذي تؤيده الأدلة من فعل حسنة فلنفسه ومن أساء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فله حسناته وعليه سيئاته مفهوم يا شباب وبعض العلماء يقولون هي باطلة ويلزمه قضاؤها وقد روي البطلان والقضاء وبعض العلماء قال هي باطلة لكن لا يلزمه قضاؤها لما قال لأن السلف لن يعرف عنهم أنهم كانوا يأمرون من كان هذا حاله من كان هذا حاله أن يعيد تلك الصلاة أو أن يقضيها وهناك قول آخر بأن له ثواب صلاته ولا وزر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار قال النار الرحيم الله تعالى مثل صلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء القلب ومعطل ومنهد ومقبره كنيسة وذي حميم مجزرة هذه أمثلة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى كأمثلة لما اجتمع فيه الأمر من جهة والنهي من جهة أخرى والحرير الصلاة بالحرير والصلاة بالذهب والصلاة في المكان المغصوب والوضوء المعكوس اي الذي يعكسه صاحبه فيخالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الوضوء قد اختلف في كون الترتيب شرطا له او ليس بشرط وهو عند المالكيه ليس بشرط وعند جماهير العلماء الترتيب شرط وايضا المعطن معاطن الابل والمنهج أي الطريق والمقبرة والكنيسة وذي الحميم أي الحمام والمجزرة مكان جزر الإبل أي نحر الإبل والبقر والغنم إلى غير ذلك فهذه الأماكن أماكن قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة فيها هل تصح أم لا تصح قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى إنهم أي العلماء متفقون على أن الجهة إذا فسكت صح فعل المأمور به وإذا لم تنفك فالنهي يقتضي الفساد ولكنهم اختلفوا عند التطبيق ومن أمثلة التطبيق هذه الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فكل هذه المذكورات مأمور بها من حيث إنها صلاة منهي عنها من جهة أخرى ومذهب الجمهور رحمهم الله تعالى أن الصلاة في مثل هذه المواطن صحيحة وأنها لا ثواب عليها ولكن القول الصحيح كما قدمنا وأشرنا إلى ذلك آنفا هو ان هذا المصلي له أجر صلاته وعليه وزر معصيته أن الله قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع أو تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب معنى هذا الكلام أن من ثام من الذنب بعد أن تعاطى السبب على كماله كالخارج من الأرض المغصوبة تائبا أي نادما على الدخول فيها عازما على عدم العود إليها فقد اتى بما وجب عليه فقد أتى بما وجب عليه بمعنى أن هذا أمر واجب عليه لأن فيه تقليل الضرر لكن بشرط أن يكون هذا الخروج بسرعة وأن يسلك هذا الخارج أقرب طريق وأقله ضررا على المالك وأيضا بشرط أن يقصد ترك الغصب مطلقا وأن لا يعود إليه أبدا تائبا نادما إلى الله رب العالمين فمن فعل هذا فقد أتى بما وجب عليه ولا وزر عليه عند خروجه من هذا المكان المغصوب فهو عند خروجه من هذه الأرض المغصوبه لا يعتبر آثما وإنما يعتبر طائعا ممتثلا الأمر وإن كان لا زال في هذه الأرض المغصوبه وإن كان مشغلا حيزا في هذه الأرض المغصوبه وكذلك كمن خرج من الأرض المقصوبة الذي بث بدعة واتبعه الناس عليها ثم بعد ذلك تاب من بدعته واعلن توبته وأشهر توبته فلا جره بعد ذلك بقاء بدعته في الناس لأن الذي فعل من التوبة هذا هو الذي قد كلف به أما نزع تلك البدعه وانتشالها من قلوب الناس ومن أفكارهم فهذا أمر لم يكلف به وإنما هو مكلف بأن يعلن توبته وبأن يخبر من استطاع ممن أخذ عنه بدعته أن يخبره عن توبته وعن رجوعه ولذلك قال الناظم وإن بقي فساده فهذا الفساد الباقي لا يؤثر. ولا يعتبر في مقابل الضرر الأكبر الذي كان سيكون لو بقي هذا الشخص في الأرض المنصوبة أو لو بقي على بدعته مستمرا عليها فعندما يتقابل عند الإنسان ضرران لا محاله كما سيأتي للناظم فإنه لا بد أن يرتكب الأخص ويكون عند ذلك منتثلا أمر الله رب العالمين وكذلك من تاب بعد أن رمى محرما بسهم كما قال الناظم أو تاب بعد الرمي قبل الضرب فمن أطلق سهمه وقبل أن يصل السهم مكانه قبل أن يصل السهم من ضربه من محرم عليه قتله فهذا الشخص إذا تاب بعد الرمي فقد برئ ذمته وسلم من الإثم وتاب الله عليه وإن لم يكن قادرا على إرجاع السهم ومنعه من إصابته من أطلقه عليه ثم تاب قبل وصول الرمية إلى المرمى فقد أتى بما وجب عليه قال ذو البرهان وهو الإمام الجويني صاحب كتاب البرهان في أصول الشق قال وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك الامام الجويني رحمه الله تعالى يقول أو يخالف في هذه المسألة فيقول إن انقطاع تكليف النهي الذي هو إلزام الكف عن الشغل وإن من قطع لأجل أخذه قطعه للمسافة في الخروج سائبا ولا يتخلص من المعصية لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من ضرر المال فذي رحمه الله تعالى قال في هذه الأمثلة التي سبق ذكرها بأن هذا المكلف مرتبط في المعصية أي مخالط لها لم ينفك عنها حتى يتخلص منها بأن يخرج من حيز الأرض المغصوبه مثلا فهو عنده عند خروج الشخص من هذه الأرض المرصوبة التكليف توجه خطاب النهي قد انقطع عنه لكنه لكونه يشغل حيزا مرصوبا فهو مخالف للمعصية حتى يخرج من هذه الأرض المرصوبة فإمام الحرمين اعتبر في الخروج خروج هذا الشخص من هذه الأرض المرصوبة جهة المعصية وهي الاسم بحصول الضرر بشغل ملك الغير واعتبر ايضا جهة طاعة وهي امتثال الامر بقطع المسافة للخروج